عظيم العفو من فضل سقانا وبالخيرات ربي قاد حوانا إذا اشتد البلاء بنا رحيم وإن داء يكبلنا شفانا وإن داء يكبلنا فحمدا قالها القلب المعافى بمريم صاغ من شكر بيانا يرددها ويكتبها بحب فلم يثني اللسان ولا البلانة ومن كانوا وكان بها وقوفا ستهديهم دعاء وامتنانا فمر يملا ولن تنسى جميلا لأهل بالوفاء بنوا كيانا بفضل الله ثم بهم تجلد غمامة حزننا دعت المكانا فيا رباه فرحم كل ساع إلى الخيرات وارزقهم جنانا